موسوعه ا ل ن ا ب ل ه م ي للعلوم ح م ر ي الاسلاميه ي ك وإياك نعبد ن ئ إدن ط ا ل س 「よくぞ」 ق م و س و ع َ النابلسي للعلوم ا ل ذ ّ ا ش َ ر م ي َ ه صراط م و ي و ع ه ا ل ذ ي أ ن ا ب ل ي ه م غ ي للعلوم ي ه م ا ل ي ا ل ق ا ع ة ا ل ق ا م ي ه ي و موسوعه النابلسي للعلوم ا ش ف أ الاسلاميه من ي في ي ه فهو ع ش ا من خفت و ز ن